انا بلاد المحبوب ودييني زانت ورد حبيبي يا بلد المحبوب وديني على بلدي المحبوب habubu wangu na بي بي نورك الضاح وجبينك بدر قد يا حبيبي نورك الضاح وجبينك يا روح الروح يا محمد بالله الحب الحره يا مخلاني دوم يا محمد بالله نظر داوي المجروح من نار الحب الحره يا يا محمد بالله نظرا داوي المجروح من نار الحب الحره يا روح الروح قلبي بحب نعدناني اضحى فاني يا سيدي يا سيدي لا تنساني عبدك محسوب يا محمد بالله نرا داوي المجروح منال الحب يا روح الروح يا محمد بالله نرا داوي المجروح منال الحب الحره يا روح الروح anwar khallani na <imitation> الله <تصفيق> علي